العدل سلام وامان واليه على الغوان العدل سلام وامان واليه على الغوان ورسول الرب يوسط على يد قوم الاوكن ورسول الله الرب يوسط على بالعدل تسود الاوطان وحقوق الإنسان تصان بالعدل تسود الاوطان وحقوق الانسان تصان بالعدل نحقق الفتنى وبه يشتد البنيان بالعدل نحقق حق طؤ الفتنى وبه يشتز البنيان وبه يشتز البنيان سلام وأمان وإليه دعانا القرآن العدل سلام وأمان وإليه دعانا القرآن تقوم الأركان كان لا تظلم إن كنت قويا فالظلم يليه الخسران لا تظلم إن كنت قويا فالظلم يليه الخسران يدعو المظلوم فينصفه رب ذو عدل رحمان ورب العدل السلام وأمان وإليه يعاد القوم عدل سلام وأمان وإليه دعان القرآن ورسول الله